والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يصر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد لرمدات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد وَقَوْمُ دَاوُدَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَةَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنُ ذِي الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صوق عَذَابٍ إِنَّ ربك اما الانسان اذا ما ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا مبتلاه ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن لي كلاه بل لا تكرمون اليتيم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 صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان له يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ الله يعذب عذابه ولا يوثق وثاقه أحدا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثور As it is mentioned, the thighs its kepony days, exterminate it and it will occur in any diocesans. And